وفي اليخت بتاعه السفينة بتاعته ومعه جارية فشرب يوما حاطط بقى الخمر والجواري والقفلة معمولة على أحسن ما يكون بالنسبة له يعني فشرب يوما وغنته جاريته بعود لها ويعدى بتغني ليه وكان معهم في السفينة فقير صالح فقال له يا فتى تحسن مثل هذا؟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 فَمَنْ شَاءَ فليؤمن وَمَنْ شَاءَ فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ صُرَادِقُهَا فوقعت في قلبه فرمى بالشراب في الماء وكسر العود ثم قال يا فتى هل هاهنا فرج طب في سكة طب في سبيل قال نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فصاح هذا الرجل الغني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 ينفتح لها القلب فيصلح الحال مع الله سبحانه ورحمه